انظروا للشام كلمات عايز سعود الحبابي أداء علي الكدادي يا للتوحيد التوحيد الوجي يا سلف الأمة قصيرين الثياء يا حماد الدين نصرة محتمي الحقايق بينت والنور غاب انظروا للشام ويسوا السبي عربة الطاغيذ بحشيف وشباب عربة الطاغيذ وشباب شرع سيف الغدر يقتل فضل التنكيل ورافض الانسحاب وانظروا طفل يلوذب والدي مشهد والله من الراس شا واذكروا غاراتهم عما هو بيه يوم دكوها وخلوها خراب قرر المشهد مع السفاح اخيه والكرم لين جاهز الرفض الخطا ان صير يظن ما يقدر عليه ناسي ان الله شديد بالعذاب ويحسب ان وجهه من افعاله نزيه ما دار وجهه مثل لون الغرى ما دار مثل لون الغرى يا نصير الظلم يا الوجه الكري الشعوب, الشعوب الشعوب تقول يا مال الذهب واش باقي من خططهم من نرتجي بعد هانتهم وتحريف الكتاب واسمعوا يا هلا الضمير لما يليه سند المظلوم برسال الحرام سند المظلوم برسال الحرام طورت ما عاد ينفع له لي طاردوهم دار, دار ورددوا يا ربنا حسبي عليه واهلك يا الله عجل بالعقاب ويومها المشوم قرب يحتريه وتلفظ جثات حتى من التراب وتلفظ جثات حتى من تحتريه وتلفظ woję, حتى من التراب <try>